يا أمة الأمجاد سيري للعلا إن ونهضتنا على ميعادي <تصفيق> أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد يا أمة الأمجاد سيري للعلا إن ونهضتنا على ميعادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسيما كثيرا موقعة بدر هي أعظم غزوات الإسلام فضلا وشرفا لأنها أول غزوة كان لها أثرها في إظهار قوة الإسلام فكانت بدء الطريق ونقطة الانطلاق في انتشار الدين الجديد فهي التي رسمت الخط الفاصل بين الحق والباطل فكانت الفرقان بين الإسلام والكفر وفيها تهاوت قيم الجاهلية فالتقى الابن مقاتلا لأبيه والأخ مواجهة لأخيه خالفت بينهم المبادئ ففصلت بينهما السيوف تبدأ فصول هذه الملحمة الكبرى عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمسير قافلة قريش يقودهم أبي سفيان إلى الشام فيها كثير من أموالهم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضها وأخذ ما فيها عوضا عن الأموال التي سلبتها قريش من المسلمين ففي جماد الأولى من السنة الثانية للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مائتين من المهاجرين ليعترضوا هذه القافلة وهي متجهة نحو الشام ولكنها فتتهم فعادوا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يترصدها حتى جاءه الخبر برجوعها فقال عليه الصلاة والسلام هذه عير قريش فيها أموالكم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها ولم يعزم على أحد بالخروج فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا مع فرسين وسبعين بعيرا يتعاقبونها ولقد أرادوا شيئا وأراد الله جل وتعالى غيره وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وكان أبو سفيان يتحسس الأخبار فبلغه أن محمدا قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير فأرسل يطلب النجدة من قريش فتجمع نحو ألف وثلاثمائة مقاتل في مائة فرس وستمائة درع وجمال كثيرة يقودهم أبي جهل وانطلقوا يحادون الله ورسوله ولكن أبا سفيان صار باتجاه الساحل فأفلت بالعير وأرسل رسالة إلى جيش قريش يأمرهم بالرجوع عندها قام الطاغي أبو جهل فقال والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا فراجعت بنو زهرة وكانوا حوالي ثلاثمائة رجل وسار ألف مقاتل مع أبي جهل حتى نزلوا قريبا من بدر وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستشار أصحابهم فقام الصديق رضي الله عنه فقال وأحسن ثم قام عمر فقال وأحسن ثم قام المقداد ابن عمر فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بن إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بقي يقول أشيروا علي أيها الناس فقال سيد الأنصار سعد بن معاد والله لك أنك تريدنا يا رسول الله قال أجل فقال سعد ما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخذته لا خضناه معك سر النبي عليه الصلاة والسلام بقول سعد ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين والله لك أني أنظر إلى مصارع القوم وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فنزلوا قريبا من بدر فقال الحباب ابن المنذر يا رسول الله أرأيت هذا المنزل؟ منزل أنزلك الله إياه ليس لنا أن تقدمه ولا تأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكينة؟ فقال بل هو الرأي والحرب والمكينة فقال يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنا ماء القوم فننزل ونغور ما وراءه من القلب ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي فنهض عليه الصلاة والسلام بالجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو فنزل عليه شطر الليل واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم له عليشا ليكون مقرا للقيادة ثم تم اختيار فرقة من شباب الأنصار يقولهم سعد بن معاد يحرسون النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذه الأثناء بدأت أول بشائر النصر في المعركة فقد أنزل الله جل وتعالى المطر فكان على المشركين وابلا وكان على المسلمين طلا طهرهم به الله ووطأ به الأرض وثبت به الأقدام وقد تفقد النبي عليه الصلاة والسلام أرض المعركة وراح يشير إلى مصارع القوم ثم بات عليه الصلاة والسلام يصلي إلى جذع شجرة وبات المسلمون ليلهم بهلوء وسكينة وأخذوا من الراحة قصطهم وهم يؤملون أن يروا بشائر نصر ربهم صباحا وأما جيش مكة المشرك فنزل صباحا على وادي بدر ولما طلع المشركون وتراء الجمعان قال عليه الصلاة والسلام اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يعدل الصفوف بقدح في يده ثم أمرهم أن لا يبدأ القتال حتى يأمرهم وكان أول وقود القتال أن خرج الأسود ابن عبد الأسد المخزومي من جيش المشركين وقال أعاهد الله لا من حوضهم أو لا أو لا أمتن دونه فخرج إليه حمزة رضي الله عنه فضربه ضربة فقطع بها نصف ساق ثم ثنى عليه بضربة أتت عليه ثم خرج ثلاثة من فرسان قريش هم عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وطلبوا المبارزة فخرج إليهم عوف ومعوذ أبناء عفراء وعبد الله ابن رواحة فنادوا يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام قم يا عبيدة ابن الحارث وقم يا حمزة وقم يا علي فأما حمزة وعلي فلم يمهل قرينيهما أن قتلاهما وأما عبيدة وعتبة فاختلفا فكر علي وحمزة على عتبة فقتلاه واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله ومات بعد ذلك بخمسة أيام رضي الله عنه وأرضاه ورحمه ولم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يناشد ربه ويقول اللهم إني أنشدك أهدك ووعدك اللهم انتهلك تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد ثم خرج من باب العريش وهو يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر ثم أخذ حفلة من الحصباء فاستقبل بها قريشا ورمى بها فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومن خريه وفمه من تلك القبضة، وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى، وحينئذ أصدر إلى جيشه أوامره الأخيرة بالهجمة المضادة، فقال قوموا إلى جنة أرضها السماوات والأرض، وحينئذ قال عمير بن الحمام بخ بخ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما يحملك على قولك بخ، بخ، قال لا، والله الله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها فقال إنك من أهلها فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معهم من التمر ثم قاتلهم حتى قتل وحين أصدر النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالهجوم كان العدو قد ذهب حماسه فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين فقاتل المسلمون أشد القتال وقاتلت معهم الملائكة وبدأت أمارات الاضطراب في صفوف المشركين وجعلت تتهدم أمام حملات المسلمين العنيفة وأخذت جموع المشركين في الفرار والانسحاب وراكب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون وقد أبى الله تعالى إلا أن يكون حتف أبي جهل صنديد صناديد قريش وعظيم عظمائها على يد الشاب بين المسلمين معاذ ومعوذ وأن يقطع رأسه راعي الغنم الذي كان يعذبه في مكة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأسه حميد الله وقال إن لكل أمة فرعونا وإن فرعون هذه الأمة أبو جهل أما أمية ابن خلف فقد أسره عبد الرحمن بن عوف فلحقه بلال فقتله وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ خاله العاص ابن هشام ابن المغيرة وقد كانت هذه الغزوة في السابع عشر من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة النبوية أقام النبي عليه الصلاة والسلام بعدها ببدر ثلاثة أيام ثم تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارة من المشركين وعندما وصل إلى الصفراء أمر بقتل النظر ابن الحارث وكان هو حامل لواء المشركين يوم بدر ولما وصل إلى عرق الضبية أمر بقتل عقبة ابن أبي معيط وكان قتل هذين الطاغيتين واجبا نظرا إلى سوابقهما فلم يكون من الأسارة فحسب بل كان من مجرمي الحرب بالإصطلاح الحديث ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام المدينة استشار أصحابه في الأسارة فقال أبو بكر يا رسول الله هؤلاء بن العم والعشيرة والإخوان وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار وعسى أن يهديهم الله فيكون لنا عرضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال والله ما, أرى ما رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه وتمكن علي من عقيل ابن أبي طال فيضرب عنقه وتمكن حمزة من فلان أخي فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين فمال النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما قال الصديق وأخذ منهم الفداء فلما كان الغد جاء عمر فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر يبكيان فسأل عن بكائهما فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة وأنزل الله تعالى ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يدو الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وحسبنا في هذا المقام أن نشير إلى بعض الدروس المستقاه من ملحمة بدر الخالدة على الله أن يوفقنا إلى سلوك مسلك النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته فنصنع بعد بدر بنورا أولا لقد أحدثت غزوة بدر تحولا كبيرا ولعل أبرز ما أحدثت أن الجزيرة انقسمت بسكانها إلى قسمين الأول مجتمع الكفر والضلال والجاهلية والثاني المسلمون من المهاجرين والأنصار ثانيا إن غزوة بدر الكبرى هي التي أعز الله فيها الإسلام وأهله فقد أراد الله للعصمة المسلمة غير ما أرادت لنفسها من الغنيمة أراد الله لها أن تصنع ملحمة كبرى أراد الله لها أن تكتب قصة عقيدة وموقعة بين الحق والباطل ثالثا اتضح لنا في غزوة بدر أن التقوى سبيل النصر والفلاح للمؤمنين، فيا أهل الإسلام لإن ضاقت عليكم الأرض فلن تضيق مع الصبر والتقوى، فإن وراء الليل فجراً وإن تحت الرماد ناراً، رابعاً لما استقر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في المدينة ونعم بطيب العيش فيها، ازداد غيظ الكفار، وهكذا هي سنة الحياة يغيظ الكفار أن ترتفع راية الإسلام أو يهنا أهله، خامسا لقد أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بخروجه لعير قريش أن ينفذ هدفا من الدعوة وهو تحطيم عنفوان المشركين فهذه الدعوة حركة دائبة مستمرة فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تحرك مجاهدا ما كان لهذا الدين ليصل إلى ما وصل إليه اليوم سالسا إن صدق المؤمنين في جهادهم وكانت المقدمات صحيحة فإن العاقبة هي النصر المبين سابعا إن الحق لا يحق والباطل لا يبطل بمجرد البيان والاعتقاد النظري بل بد أن يتحطم سلطان الباطل وجنده ويعلو سلطان الحق وجنده ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وأخيرا في بدر تجلت صور الحب الحقيقي لله ورسوله وبرزت صور التضحية والبطولة في سبيله واتضحت حقيقة الإيمان به فبانى وأن الإسلام كلمة الله الباقية ورسالته الخالدة وأن الله كتب العزة لمن ولا وكتب الذلة والصغار على من عاد والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ووصلي ووسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد